أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله ق و ل التي تجادلك في زوجها وتشتكي إ ل ى الله والله يسمع تحاوركما إ ن الله سميع بصير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 ي شركه الهدى يفسح ا ل شركه د ع و ي و غير ف ربحيه ا ل ذ ي ا آ م ن و ا م ن ك م و ا ل ذ ي ن اجتماعي موسوعه ا ل و ن خبير ي ا أيها ا ل س ي للعلوم ا إذا ن ج ي ت ا ل ا س و ل ف ق د م و ا بين يدي ن ج و ا ك م ص د ي ا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 فإذ ل م ت ف ع ل و ا و ت ع ه ا ل ل ا ب ل س ي ل ص ل ا وآتوا ة ا ل ز ك ا ة و ط ي ع و ا ا ل ل ه و ر س و ل ه و ا ل ل ه خبير ب م ا تعملون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 「そ ل て私たちは ا أولئك أصحاب النار إنهم く م って ك ا ذ ب و ن 「私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の ل 前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前 كفر ا ل أ ذ موسوعه ا ل ل ه ن ا و ل س ي إن ا للعلوم ه قوي الاسلاميه و ل و و و ن أو أ ب ن ا ك ه م أو و إ خ ا ن ه م أو ع شركه ي م أ و ل ئ ك كتب ف ي ق ل و ب ه م ا ل إ ي م ر ر و ح ي ه ذات م ه م ج ن ا ت ت ج ر ي من ت ح ت ه ا الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله أ و ل ئ ك حزب الله أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون